الله يقول السائل ما حكم من يلمز من يامر بالسمع و ا ل ط ا ع ة لولي ا ل أ م ر في غير م ع ص ي ة الله بالجامي اه جامي اه يا حبذا هل جامي هذا ا ل ل ي أ م ر بالسمع و ا ل ط ا ع ة و ينتفي القول الرسول صلى الله عليه وسلم يا حبذا هل جامي هذا نعم هذا قاله الرسول ما هو بالجامي الرسول قاله وامر به الله قبل الرسول أ م ر به يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ما هو بالجامي الله أ م ر به النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصيكم بتقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع ة و إ ن ت أ م ر عليكم عبد أ م ر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أ م ر به الله ورسوله ما هو بالجامي الذي أ م ر به نعم هذا مثل الذي يقول الذي ي أ م ر بالتوحيد وينهى عن الشرك هذا وهابي لا تطيع هذا مذهب خامس هذا وهابي ي حبذا الوهابي الذي ي أ م ر بالتوحيد وينهى عن الشرك سنه ما شئت